اذكروا أمة أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليف يا أسود الدين قوموا للجهات فاتذوا بالمليان الماضية وانشروا شرعات رب صافية أخبروهم عن هموم سامية جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مِرْبَى رَبِّ العِبَادِ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مِرْبَى رَبِّ العِبَادِ ذَكِّرُوا بِمَجْدِ أُمَّتِنَا وانشروا بالحق نورا لا وَانشُرُوا دمروا الكفر المسمى بالصليف يا أسود الدين قوموا للجنان يا أسود الدين صيحوا بالنفير اصدعوا بالحق قوموا بالزئير وانفروا بالأرض جدوا بالمسير أعننوها للورا حال الجنان حطموا قيد المدلة والهوان وارفعوا السيف فقد آن آل الأوان حطموا الغمدى وقولوا للجبان أن نارا قد علات بعد الرمان اكثروا مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغير كبروا الكفر المسمى بالصديف يا خسود الدين قوموا للجهاد قد منلناه هوانا في الورى إننا أرضى العز في القلب سرى ذكروا هم مجد أمتنا السديف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليف يا أسود الدين قوموا للجهات ها قد أتيناك أسود للشراء ننشر العدنى بأرجاء البلاد إن دين الحق حاتما سيعود ينشر النور عن الحق يذود فاستعيد دون التلاحم يا جنود اننوا ما كبر روحان الجهان اننوا ما كبر روحان من الذين سيعود يشر النور عن الحق يذو فاستعيد دون السماح يا جنون اننوا ما كبر روحان الجهان ذكروا هم مجد أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليف يا أسود الدين قوموا للجهار